بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا له كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من قادرین، ما ننزل الملاکت ایلا بالحق وما ما کانو اذن نزلنا الذكر وإنا له لحافرون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين <وإن> شیئن إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما أسقينكمه وما أنتم له بخازنين وإن لا نحن نحيي ونموت ونحن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 فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَازِنُهُ قدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وَمَا وما أنتم له بخازنين. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ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 إلا يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين عبادك مِنْ المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من سبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسور ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَتَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَنَعْلَىٰ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ